جنود الوطن الغالي الراس الأقصى وحباب فروحنا نجاء فحن نبالي لما الوطنينا تسمى جنود الوطن الغالي الراس الأقصى وحباب فروحنا نجاء فحن نبالي لما ما يوم بخلنا أطرابك سجل الموتن مع ميهون للأقصى وحبها أطرابك ست الموتن مع ميهون للأقصى وحبها عصر عصر اتبصر الشمس بطلق العدس يحيى عمونا صرفات العوض خليعوكم الأخياس الجمعر و تحلي خاصة عاي الزمعري بطل وقائد هل حول أرضك من فارق <تصفيق> صدر تهدى حتى المخاطر روح جنب الأقصى النادينا الزمعري As I do got a whole lot I don't think you're fighting so hot down to the fact that you're on the low value of so I'm Robux said the mo the mama you accept with معري وبطل القائد هل حل ارضك من فارق حتى حتى المفات روح جنب الاقصى ناديه اذا ما عرف هل حل ارضك من فارق حتى حتى المفات روح جنب الاقصى ناديه تاريخ يسجل عقلا جنود الوطن Hänellä on mänkeläinen mallu, vaan